One of the فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ قَرْضًا غُلِيغًا لَالْقَلْبِ لَا أَبْصُعُ عَنُوم وَسَاؤُ فِي لَؤُم وَسَاؤُ فِي, في أُمُ மூத்த وَإِن يَخْضُرْكُمْ فَمَنْ ذل ذَلِكَ ٱلَّذِى يُقِيمُ مِنَ ٱلْبَاقِ وَأَلَمْ نُنَذِرْكَ فَلَا ٱسْتَطَاعَ